بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى ان جاءه الاعمى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى وَمَا يُذِركَرعَهُ يَزَّكَ أَو يَذَّكَوفَةً فَعَهُ الذِكُرَ أَو يَذكَوفَةً فَهُ الذِكرَ أَمَّ مَن سْتَررن أَمَّ مَنْْتَرناَا فَأَتَ تصد وما عليك الا يزكى وما عليك الا يزكى وامما من جاءك يسعى وأما فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذكره في صحفك كلمه في صحفك كلمه مرفوعه مطهره مرفوعه مطهره بايدي سفره بايدي سفره كرام تيلَ الإسانَُ مَا كفَ وتلَ إسان مَا كفَ مِن أَي شيء خلَقَ منأَن شيء خَلَقَ مِ طُفَةٍ خلَقَهُ, خلقه فَقَر قَهُ فَقَدَرثَُّ السَّفِيلَ يَسَّلَثَُّ السَّفِيلَ يَسَّرثَُّ أَمَتَهُ فَأَقُ بَرَهَّ أَمَتَهُ فَأَقُدَثَُّ إذَا شَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَأْمَرَ ما كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَأْمَرَ ما فَالْيَوْمَ نُظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طعامه ان نصبنا الماء اصبى ان نصبنا الماء اصبى ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا عَيْنَبًا وَقَطْبًا عَيْنَبًا وَقَطْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا وفاكهة متىعَكم وَلأَ آمك متىك وَليأَك فإذا جَأَتِ الص فإذ جت الص يوم يَف من اخي يوم يثمر المرء من اخيه وامه وابيه وهمه وابيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ Bis... This...